بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا تَمُودُ فَأُهْلِكُ بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِي وَثَمَانِيَةٍ أَيَّ مِنْ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 فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية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 قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخانية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليسني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم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 ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن محاجزين وإنه لتذكرة للمتنين التقين وإننا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق يقين فسبح بسم ربك العظيم